وَمَا ضَامَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لكم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلا وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم أَمْ كتابا من مِنْ فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على وعثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدود. قال: ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إن بما أرسلت به كافرون.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 وَجَعَلَ لَهَا كَلِمَتًا بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتَهَا أَهْلُهَا وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جاءهم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 ناس أمّته واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين عَلَيْهَا عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا عَلَيْهَا عليها يتكئون وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَذَّبِكَ الرَّحْمَانِ الْقَيْضَ لَهُ شِيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم متدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبأس القرين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 فإنك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون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 فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا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 وَلَمَّا غَرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَابِدٌ أَنَعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلذين 118. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون 119. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها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 فاقتَلَفَ الأحَزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ غَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ وَمِنْ أَلِيمٍ هَلْ يَأْنَظُرُونَ إلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُونٌ إلَّا الْمُتَّقِينَ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من أكوابه وأكوابه فيها ما تشتهي الأفوس وتنذل العيون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أرستموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم في مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك اللي قض علينا ربك قال إنكم ما كثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق أَمْ أبرمون أم رافينا مبرمون أَمْ يحسبون أننا لا نسمع أم يحسبون أننا لا نسمع صرهم ونجهم بل أو لديهم يكتبون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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا قولن الله فإنما يفكون وقيله يا رب إن